وتولنا في من توليت وقنا برحمتك واصرف على شر ما قضيت إنك تقضي ولا يغضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارة ربنا وتعاليت لك الحمل على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كنا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم طيبنا للقائك وأهلنا لولائك وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك اللهم ارحم منا. من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته ارحم الغافل عما أضله والذاهل عن الأمر الذي خنق له اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهن إليك ابتهان المذن بالذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم ارزقنا الخلد بجنانك اللهم ارزقنا الخلد بجنانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عما سواك وامنحنا شرف رضاك وامنحنا شرف رضاك اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وسدد أرسنتنا ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا عن النار وأدخلنا فسيح الجلال يا رفيع الدرجات اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجراء يا من لا يخيب ومن دعاه يا من لا يخيف ومن دعاه هب لكل منا ما رجاه وبله من الدارين منا اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا ما رجاه وبلغوا من الدارين مناه اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا اللهم يا حي يا قيو قلت وقولك الحق وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا إن الله غفور رحيم إلىنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا اللهم فتوب علينا اللهم فتوب علينا إلىنا قلت وكونك الحق ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا إلى هنا يا من طاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضر إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية إلهنا اغفر لنا وارحمنا واتوب علينا إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا إلهنا إن طرتنا فمن الذي يغوينا لا إله إله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث أنهى من مريء غد قم مجلنا في غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيع عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا موسى اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب اللهم أنزل على إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي الأفغان وفي الشيشة وفي كل مكان ترفع فيه رايتنا إله إلا الله اللهم أنزل عليهم ماء مباركا اللهم أنزل عليهم ماء مباركا اللهم غشهم النعاس أملاكك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم قوتك اللهم أمدهم بجند من جندك اللهم أنزل عليهم ملائكتك اللهم أنزل عليهم ملائكتك اللهم قلت وقولك الحق إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب اللهم انزل على إخواننا ملائكتك وثبت أقدامهم واغذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم عليك بالنصارى الظالمين الحاقدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا إنك آتيتهم وملأهم زينة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 اللهم أصلح لنا أمورنا ولي أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين. اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبالك على عبدك ورسولك سيزنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين